117. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين 118. أو تقول حين ترى من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكل أليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقال وَ الذين كَفَ لا قدِحي ليك وَائِيلا النذين مِ ق بِكَ لَئِدأَ الشكَ لا يأ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا Don't <laughs>